124- تلك آيات الكتاب المبين 125- لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 126- إن شأن نزل عليهم من السماء آية آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه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 أَوَمَا تَرَوْنَ أَلَّا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون ويضيق صدري ولا ينطلي لسانى فأرسل إليه هارون ولهم على الذنب فخافوا أن يقتلون قال كلا فاذهب بأياتنا إننا معكم مستمعون، فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 117- أن أرسل معنا بني إسرائيل 118- قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين